Thank you. الملك الوهابي في كف العطط بني غني ناضر إليك وتامع الملك الوهابي في كف العطط بني غني ناضر إليك وتامع اضرب عطط في الأرض وانسع في الخطط في رياسة رغباتي نفسي دافعني للعمل والبحث عن عيشة هني يا زمل. رغباتي نفسي دافعاني للعمل والبحث عن عيشة هني. يا زمل. رغبات نفسي يا يا زمل ويخضر الرمل والمالك الوهاب فيك في عطا القط في يبت على الرحيل مسارعة نبني في وادي جديد جنة ممتعة يا لهب نفسي على الرحيل مسارعة نبني في وادي جديد جنة ممتعة جنة على عتبها النجوم الثاطعة و المالك الوهاب فيك الوهاب <متصف> فيك فلاظ وني ولی قادری لیکه الارض الوحادي في كاف والعطس قولي غنيك مادر إليك و تسامعك الارض